دليل واضح لما حققه علماء أصول من جواز الاستثناء من الاستثناء لأنه تعالى استثنى آل لوط من إهلاك المجرمين بقوله إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين ثم استثنى من هذا الاستثناء امرأة لوط بقوله إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين وبهذا تعلموا أن قول ابن مالك في الخلاصة وحكمها في القصد حكم الأولي ليس صحيحا على إطلاق وأوضح مسألة تعدد الاستثناء بأقسامها صاحب مراقي السعود في مبحث المخصص المتصل بقوله وذا تعدد بعطف حصلي بالاتفاق مسجلا للأولي إلا فكل للذي به اتصل وكلها مع التساوي قد بطل إن كان غير الأول المستغرقا فالكل للمخرج منه حققا وحيثما, وحيثما استغرق الأول فقط فألغي واعتبر بخلف في النمط قوله تعالى فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما جاءه الملائكة المرسلون لإهلاك قومه قال لهم إنكم قوم منكرون وصرح في مواضع أخر أنه حصلت له مساءة بمجيئهم وأنه ضاق ذرعا بذلك كقوله في هود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وقوله في العنكبوت ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا الآية وذكر تعالى في الذاريات أن نبيه إبراهيم قال لهم أيضا قوم منكرون كما ذكر عن لوط هنا فذلك في قوله قال سلام قوم منكرون وقوله قوم منكرون قيل معناه أنهم غير معروفين والنكرة ضد المعرفة وقيل إنه رآهم في صفة شباب حسان الوجوه فخاف أن يفعل بهم قومه فحشة اللواط فقال إنكم قوم منكرون وقال الزمخشري في الكشاف منكرون أي تنكركم نفسي وتفر منكم فأخاف أن تطرقوني بشر بدليل قوله بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق الآية ويدل لهذا الوجه أنه بين في هود أن سبب إنكار إبراهيم لهم عدم أكلهم من لحم العجل الذي قدمه إليهم وذلك في قوله فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة لأن من استضاف وامتنع من الأكل خيف منه الشر وقوله تعالى في هذه الآيات إنا لمنجوهم قرأه حمزة والكسائي بإسكان النون بعد الميم المضمومة مخففة اسم فاعل أنجا على وزن أفعل وقرأه غيرهما من القراء بفتح النون وتشديد الجيم اسم فاعل نجى على وزن فاعل بالتضعيف والإنجاء والتنجية معناهما واحد وقوله قدرنا إنها لم من الغابرين قرأه أبو بكر عن عاصم بتخفيف الدال وقرأه غيره بتشديدها وهما لغتان معناهما واحد وقوله جاء آل لوط قرأه قالون والبنري وأبو عمر بإسقاط الهمزة الأولى وتحقيق الثانية مع القصر والمد وقرأه ورش بتحقيق الأولى وإبدال الثانية ألفا مع القصر والمد وعن ورش أيضا تحقيق الأولى وتسهيل الثانية مع القصر والتوسط والمد وقرأه قنبل مثل قراءة ورش إلا أنه ليس له مع التسهيل إلا القصر وقرأ الباقون بتحقيق الهمزتين وكل على أصله من المد وما ذكر من قراءة ورش وقنبل هو التحقيق عنهما وإن قيل غيره والعلم عند الله تعالى قوله تعالى وجاء أهل المدينة يستبشرون سبب استبشار قوم لوط أنهم ظنوا الملائكة شبابا من بني آدم فحدثتهم أنفسهم بأن يفعلوا فاحشة اللواط كما يشير لذلك قوله تعالى إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون وقوله تعالى ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم الآية وقوله وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن فيما أوقع من النكال بقوم لوط آيات للمتأملين في ذلك تحصل لهم بها الموعظة والاعتبار والخوف من معصية الله أن ينزل بهم مثل ذلك العذاب الذي أنزل بقوم لوط لما عصوه وكذبوا رسوله وبين هذا المعنى في مواضع أخرى كقوله في العنكبوت ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وقوله في الذاريات وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وقوله هنا إن في ذلك لآيات للمتوسمين وقوله في الشعراء بعد ذكر قصة قوم لوط إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين الآية كما صرح بمثل ذلك في إهلاك قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب في الشعراء وقوله للمتوسمين أصل التوسم تفاعل من الوسم وهو العلامة التي يستدل بها على مطلوب غيرها يقال توسمت فيه الخير إذا رأيت ميسمه فيه أي علامته التي تدل عليه ومنه قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه في النبي صلى الله عليه وسلم إني توسمت فيك الخير أعرفه والله يعلم أني ثابت النظر وقال الآخر توسمته لما رأيت مهابة عليه وقلت المرء من آل هاشمي هذا أصل التوسم وللعلماء فيه أقوال متقاربة يرجع معناها كلها إلى شيء واحد فعن قتادة للمتوسمين أي المعتبرين وعن مجاهد للمتوسمين أي المتفرسين وعن ابن عباس والضحاك للمتوسمين أي للناظرين وعمالك عن بعض أهل المدينة للمتوسمين أي للمتأملين ولا يخفى أن الاعتبار والنظر والتفرس والتأمل معناها واحد وكذلك قول ابن زيد ومقاتل للمتوسمين أي للمتفكرين وقول أبي عبيدة للمتوسمين أي للمتبصرين فما آل جميع الأقوال راجع إلى شيء واحد وهو أن ما وقع لقوم لوط فيه موعظة وعبرة لمن نظر في ذلك وتأمل فيه حق التأمل وإطلاق التوسم على التأمل والنظر والاعتبار مشهور في كلام العرب ومنه قول زهير وفيهن ملها للصديق ومنظر أنيق لعين الناظر المتوسم أي المتأمل في ذلك الحسن وقول طريف بن تميم العنبري أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إليه عريفهم يتوسموا أي ينظر ويتأمل، وقال صاحب الدر المنثور وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله لآيات للمتوسمين قال للناضرين وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن قتادة في قوله لآيات للمتوسمين قال للمعتبرين وأخرج ابن جرير وابن المندر عن مجاهد في قوله لآيات للمتوسمين قال هم المتفرسون وأخرج أبو نعيم في الحلية عن جعفر بن محمد في قوله إن في ذلك لآيات للمتوسمين قال هم المتفرسون وأخرج البخاري في تاريخه والترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن السني وابو نعيم معا في الطب وابن مردويه والخطيب عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسه المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ إن في ذلك لآيات للمتوسمين قال للمتفرسين وأخرج ابن جرير عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسه المؤمن فإن المؤمن ينظر بنور الله وأخرج ابن جرير عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احذروا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله وينطق بتوفيق الله وأخرج الترمذي والبزار وابن السني وأبو نعيم عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا وإلى لقائنا القادم إن شاء الله